بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم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 Wal lewi na humli emmen, والذين هم على صلاة جم يحاضرون هم الوارثون El lazi na jacu Slاله من طين <تصفيق> ثم اجعلناه لطفه في قرار ثم خلقنا النقفة علاقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم إنكم بعد ذلك لم يذلوا ثم إنكم يوم Chokąę cholekoę pełkąku te wełako i kołemmekku وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وَإِنَّ innawala zahawim bin كم فيها فواكه كثيرة ومنها Osędzie تخرج من to Niech fil wie, ma Szkoda, że nie ma wątpliwości, że وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إله غير أفلا تتقون؟ فقال الْمَلَأُ الذين كفروا مِنْ قومه ما هذا إِلَّا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا il la ranĝ lo bi hinzin natt ramdan صورني بما كذبون فأو حي ما إلي أن نصنع الفلك بأعيوننا Let's go. I zestała i te en tę 재미je uh -oh. Ata natta qun Wa min qawmihil ladhina بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا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 ما تشرظون؟ ولئن أطعتوا بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. Ja i dukum kum هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن يا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل ترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال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 كلما جاء أمة رسولها فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاذين Prawodalelej ko milju min tu سلمى موسى وأقاه هارون بآياتنا وسلطانا لا في العون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أن من لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابد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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأم we uh -huh. uh -huh. Siedzieliśmy na ten ذرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون النمان مدهم ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخير بل لا يشعرون ان الذين هم من خشية ربهم I attend avez two ways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 أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف Wszystkie prawa zastrzeżone są بل قلوبهم في ضمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها At أَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت سماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكر فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا we are not the same as لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالله آخرة عن الصراط لماكبون ولو رحمناهم وكشف Naturally cycles z full to the world in العذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون <تصفيق> إذا فتحنا عليه البابا فعذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وَهُوَ الَّذِي E się Ale pomą sam وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُشَارُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ anna <cin stereotype> <much mention> ham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 Nakoldę uła jedy na كل من الأرض. فكل الى اي بما خلقوا بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون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 أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قام ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون في وما كان بينهم النار من مَن ثقلت موازينه فأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تَلْفَحُ وجوههم النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كالحون <تصفيق> أَلَمْ تَكُنْ Bye. قال خسأوا فيها ولا تكلمون wall uh -huh. shit كم لبثتم في الأرض عدد سني تعالى الله الملك الحق لا وَمَن يَدْعُ مَالَ اللَّهِ قالوا يا رب اغفر وارحم